الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي اشتوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون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 تحي أيُّ غريب مثَّلَ فَمَا بعوضَ فما فوقها، فأما الذين آمنوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاشقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم بئوني فقال أم بئوني بأسمائها إن كنتم صادقين.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 ولكم في الأرض مشتقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوثوا بعهدي أوث بعهدكم وإيايا فارهبون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 وأنتم تعلمون وَأَقِيمُ الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ لَا قُوَّةٌ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون فإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستح. يَا نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ فإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ أَنْتُمْ تَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مَلْفُرْقَانَ لَعَلَّنْكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن من لك حتى تَأَنَّ رَبَّ اللَّهِ جَهْرَتَهُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَظْلُومُونَ سُمْمَ بَعْثَنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا ججزا من السماء بما كانوا يفسقون فإذ استسقى موسى لقومه فقل نضعب بعصاك الحجر سَنَجْرِئُ مِنْهُ 12 عَيْنًا وَضَعَ عَلَيْمًا كُلُ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِنْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى دَنْ نَصْبِرْ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُو لَنَا رَبَّكَ فَادْعُو لَنَا رَبَّكَ يُخْلِي لَنَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ مِمْ بَقْلِهَا وَقِسْسَ وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصْلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وغربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصا وكانوا يعتذون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا, وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوث عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فَلَنُعذِبَنَّهُمْ فَظُلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَنَقْدَ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَصَدُوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ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 فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا دُعُلَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسْرُرٌ نَاضِرٌ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 فَأُولَئِكَ نُغْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَنشَدَّ قَسْوًا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 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ودي الوالدين إحسانا وذي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 وَإِذِ اطَّلَعْنَا عَلَيْكُمْ لا تَنْتَهُونَ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُم هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَقْتُلُوكُمْ أَشْعَارًا فَادُّوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَسَنُؤْمِنُ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ زَانِكٌ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَوْمَ يَقُومُ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَنشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا, وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بِرُوحِ القدس وَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اشْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَانُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ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 فإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما براءه وهو الحق مصدقا لما معهم قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ فإذ أخذنا ميسا قنكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوته واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 وَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَلَمْ كُنَّا مَعَهُمْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَمَا هُم بِظَرِّنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعْلَمُنَّ مَا يَظُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَنَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا كلك أمانيهم قل هاتوا ذرهانكم إن كنتم صادقين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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذالك قان الذين لا يعلمون مثل قولهم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 أولئك ما كان لهم أن يدقلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشفق والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله إِنَّ اللَّهَ مَسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ له مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ لَهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وإذا قوَّا أمرا فإنما يقول له كل فيكون وَقَالَ الَّذينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوَلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهَ أَوْ تَأْتِينَ آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَبْلِهِمْ تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ولذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم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 الذين آتينهم الكتاب يسلون له حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يكفر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وَإِرَادَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ يُطَهِّرَا بَيْتِيَنِ الطَّائِفَيْنِ وَالْعَاكِفَيْنِ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ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 وبئس المصير فإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رب لا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأجنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ومصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب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 قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل حقاً يا عقوبة من الأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من من كتم شهادة عده من الله وما الله لغافل تعملون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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى أَنَّ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ ضِلْعَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَائْتُسِمْ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ كَانُوا تُوبَىٰ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 لا إله إلا الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بل الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها ما بس فيها من كل دم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 أَمْ هَؤُلَاءِ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ بَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والمتودم بَلَحْمَ الخنزير وما اهل به غير الله ثَمَنًا قَتِرَ وَغَيْرَ بَالٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ رَفِيعُ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ يكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم هؤلاء إن الذين اشترموا الضلالات بالهدا والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شطاق بعيد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 وآت المال على حبه ذب القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضى أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين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 وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فمن تطبع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصنه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى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 تجيب دعمة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم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 ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون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 إن الله لا يحب المعتدين، وقتلهم حيث ثقفتهم، ما أخرجهم من حيث أخرجكم، وأنفستنا شد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه.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 تعامل العمرة الى الحج فمن مِنَ من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم 13 كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله معلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلون من خير يعلمه الله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 وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُ مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذلك يكنكم اباءكم او انشد ذكر فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق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 ومن الناس من يعجب تقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعا في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا طِيلَ لَهُ اتَّقِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بُتِرَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوثٌ بِالْعِبَادِ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 وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ يُنَالُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْفَناءُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَمَهِّلُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 قل فيهما إثم كبير وملافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويشألونك ماذا ينفقون قل العفء كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخبانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم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 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عروة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتفلحوا بين الناس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 بل للرجال عليهم ندرجه والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمسانكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها.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 فإذا طلقتم النساء فَبَلَغْنَ أجلهن فأمسكوهن بِمَعْرُوفٍ أو سرحوهن بمعروف وَأَشْهِدُوا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله الْآخِرِ فاذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به فاتقوا الله معلم أن الله بكل شيء عليم فإذا طلقتم النساء فبلغن أجدهن فَلَا تَعْوَلُوا هُنَّ أَنْ يَكُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاوَمَ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكُمْ يُعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ والمالدات يرضع لأولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسبتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا مسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاول فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ بَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تباعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمشوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِنْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّهُنَّ مَقَدَّفَرُتُم لَهُنَّ فَرِيضَةً ثَنِيْصَتْ مَا فَرَضُتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ إلَّا أَن يَعْفُونَ أَو يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُ أَقْرَبُ لِتَقْبَعْ ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المسقى لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذَكُرُ اللَّهِ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَمَفَّنَ مِنْكُمْ فَيَذْرُونَ أَزْوَاجَ بَصِيَّةٍ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَلْقِ غَيْرِ إخْرَاجٍ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 والله عليم بالظالمين فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم تَمَلِكَ ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منهما لم يؤت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وَزَادَهُ بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 فَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ يَعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُ فَلَمَّا جَامَزَهُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ مَجْنُودِهِ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 ولمَّا بَرَزُو لِجَالُو تَوْجُنُو دِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرُقُ عَلَيْنَا صَبْرَ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا بَنَصْرٍ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين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 ولكن اختلافوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَدَنُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ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 ويؤمن بالله فقد استمسك بالعربة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَجْلِي كَيْفَ تُحِيَّ الْمَوْتَى قَالَ أَمَلَمْتُ أَمْنَ قَالَ بَلَى وَلَا كِلِّيَ طَمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَقُذِّ أَرْبَاعَةً مِنَ طير ثصرهن إلي تسمد جعل على كل جبل منه جزء ثم دعهن يأتيك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَمْسَنِينٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ والله بما تعملون بصير ألا يردن أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا القبيح منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تكونوا ضيفه واعلموا ان الله غني حميد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 وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُتْوَهَا الْفُقَّارَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ شَيْعَاتِكُمْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ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 وماتُنفقُ من خيرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذينَ ينفقونَ أموالَهُم بالليل و النهار سرَّ و علانيةٌ فلهم أجرُهم عند ربِّهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما درو ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُلْسُرًا فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْتَ صَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُجْزَوْنَ فِيهِ إلَى اللَّهِ سُمًّا رَّفَعَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه، واليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب. وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَأَنْ يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمِلِ الْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ لَشَهِدُ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَحِقَّ لِلشُّهَدَاءِ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقذم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة.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 من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم الله ما في السماوات وما في الأرض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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ضعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين